حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر هم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذروكم شيء وهو السميع البصير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 أَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 وقل أمانت بِمَا أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم وأعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحال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 ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم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 وما أصابكم من مصيبة بما كسب تيديكم ويعفو عن كثير وما أغدتم بمعزين في الأرض وما لكم من ذون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلى إن يشاء يسكن الرياح فيغلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور أو يربطهن بما كسبوا ويعفعا كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم شيئا فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلا ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الذنب والفواحش اذا ما غضبوا هم يغفرون وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَأْسَ يَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَدُرُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِنْكُ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ يَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَّ أُولَاء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 وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاكِرَ فإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ صبع سيئة بما قدم تيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي نوم وراء حجاج أو, أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء نوره علي حكيم وكذلك ابو حيله اليك رحم من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا من نشاء من عبادها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصيروا